قيلاتنا حي وعلشان كده بنغني ومش خايفين والضحك بيملى حياتنا لو في الوادي دموع واني احسان الرب حانينا مرح مجديدة كل صباح وبيملى ليل الغربة بأفرق